I don't wanna ahu alu madan al wa aqulu a'idni dalla wa ani وعلي تعاطى يا آماني بشفاء القلبي من العلالي أيكون ضعيبك في وجهني وبجاهك لا تخشأني samiel ko padh rahi ali